أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم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 عيد يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم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 ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مسما ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وجهه خسر الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ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 نظر هل يذهبك ما يغيظ؟ وكذلك أنزلناه آيات بيناتهم وأن الله يهدي من يريد.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 لأو لباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ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 معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 فَفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا ولكن يناله بان منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 ببعض اللهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا الله ما ينصره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 قرية اهلكنها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون وكأيم من قرية أم ليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها ناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 وَإِنَّ الْوَالِي مِنَ الْرَّفِيْشِقَاءِ بَعِيدٌ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُو وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يزال الذين كَفَرُوا فِي مِلْيَةٍ مِنْهُ حتى تَأْتِيَهُمْ يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم ما قتلو أو ما تولا الله رزقا حسنا، وإن الله له وخير الرزقين، لا يدخلنهم يرضونه. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ أُغِي ظَالِهِ لَنْ يُنصَرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما بِعُرْضِ الْأَرْضِ مُخْضَرَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 طالب المطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يص وَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلُهُ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستدوا واعبدوا ربكم وفيروا اعملوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجtabاكم وما جعل عليكم في دين من حرج من لا إبراهيم وهو سمكم المسلمين من قبل.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 فَنِعْمَ ni'ma وَنِعْمَ mawla